كنت بنتكلم في المره اللي فاتت عن اا اذن في المره دي قلنا اخذتها بشيء من التبسيط أي شيء ليأتي ملكوتك ممكن يكون ملكوت الله على الناس داخل الناس ظل من الفتات بيقول ملكوت الله داخلكم ملكوت الله داخلكم ملكوت الله داخلك لعني ربما على قلبك يندك على شكرك نملك على مشاعرك عرضتك نملك على كل عضو من أعداء جسدك حياسك الجسدية والمسجد هذا موضوع طويل ده أتكلم عليه ساي نحيا في يأتي ملكوتك يعني يأتي ملكوت الله على الزمن وعلى الشعور يعني يمتشع الإيمان في العالم أجمع يعني يسبح العالم كله لرسمك يطلح كل مكان نمش لله الإيمان يدخل كل مبيهة, كل فرية كل شعب كل بيلة كل نسان شوك يأتي ملكوتك في معناها الثالث يعني يأتي ملكوت الله الاثي اللي في السماء اللي قال عني تعالى يا مبارك ابي رسل ملك المعط لكم رسل ملك المعط قبل انشاء العالم الملك المعط اللي هو الملك السماء ملكوت السماء وهذا يأتي في مجيء المتيح الثاني فالمنع يكلم الملك كله للآذر وكيف كشم ملكة الله في عرشين السمعية كشم الملائكة فأرواح الفترسين الذين امتكنوا فأرواح الأبرار الذين يكمنون في النجيء المبيح ويختكتون فأرواح الذين صالهم من الموت يعني أرواح الأبرار وأرواح والله السماء بالإيجان حينما نسلم أننا نسمد من كل الله بمعاليد السلسة كلها يعني من فوتك يعني أنت رب المتنك الذي يسمد ما سمك الخطوية ولا ينك ولا تملك الناس ولا يملك العالم أمثل الذي سملك. قبل رأي النتيج كان الشيطان يسيطر على العالم. وثم كده كانوا يسمون رئيس هذا العالم. والنتيجة صار رئيس هذا العالم يعدي وناس له في شيء وقال رئيس هذا العالم كتير عندما تعلم. العالم وغيثا من المسيح حلق على السميد واشترى العالم بجنه السمين فأطمع العالم من من فنه والجان السم الرب ومن على خسده وبدأ يملك على السمين على السمين اشترانا بدمه الأمير كل ترين نبيعين يقتل نبيعين السمين كلنا تحت حكم الناس. كلنا تجمع من دمانية. كلنا اقصعنا في عدل تلقاتين النار وملك في العالم وملكة الفطوة في العالم لكن جه ملك على الثلين حسن هو على الثلين اشنا بنغنينا في المجموع بنقول الرافة في الملك ولكن في الثلان الرافة بك فالسرور ان القران الذي حطم بها من, من نكة الشيطان بدا يؤكد من نكه واشتمام دمك الكريم وابتسام ملك على اكتافك اذا كان اول شهوى يائسين وأنا اصلي لياتى ملكوتك طف منكتك ا loving على الكريم شوقنا ملك العالم كله إذا يا رب ذلك يكون كل سبب فركنا كل احد اذع الخليبه يهتم كل احد اذع الخليبه يهتم كل احد واذع كل احد يفقد هذا الشغف الذي شمع على سميك ويا اخي انا هذا كان مؤلم لما بعده وان فقد اقترب ملكوت الله يبويه قد اقترب لان من يغسر بهذا الملكوت هيتم انتباع بالجمع اذا ما تنتجه المسر حسن انتباع قال قد اقترب والنسيح تم يغسر بإيه ان كان يكري لذكارة كان لا يشكي الا على مصر بعض الجاع في الملكوت انها بمن سلك نبي ما للأثاني سعيدي إني إن أنا بقيت نوشي للذي اشتراني لمك لما أولي يأتي منك يبثي عني الرب أنا مش نوشي أنا نوشي نوشي كمنتك تهتني لمك مدام إذا لا أستطيع أن أتطرق في هكتي أنت الذي تتطرق فيه فيسة نوشي نوشي رأيك نوشي حياة دي نوشي عرضت ذو من لا أستطيع أن أعطيه لآخر لا أستطيع أن أعطيه لآخر ذو من فيه جنسة لإنك إنت لك تريد أن من كل القلب من كل الجكر فأطبق إنت لك المكلمة لك تريد أن تريد فإذا رقنا ملتك كنت تبع إيه صدقني إذا كنت سرقنا ذو الملتك كنت لا ساتوه الزاب كل اكتفرون لن كل منك هل تكل لك من شميع الجنم المعتق ليعتق كل من شميع مش بتاعك هل تنتجينه تبقي عاصفة عاصفة كلها جهد من شميع مشهل تنبين مجدين مين مشهل رهد من يبتك خبزاً بيبتك من هو اللي أعطاك هذا الجهد وهو اللي أعطاك هذه الحياة وهو اللي أعطاك هذا الوقت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 خير ما كان لك هو مشرفة انه انتهت فيه الشعب انت مبرد وكيني بتوزيع مئة تأمرك الله عليه مالك لا مالك لا مالك لا لا يرونك الله الله انتهت الظل يقول انه اللي اعتني تريدون يوم الأسبوع خرجا ترون أنك كلها حياتك كلها سلام. فأنتم تقولون ليش؟ أنت مجرد على هذا الأسبوع بخص من يوم العمل الروحي أو العمل الرعوي أو العمل المحبة أو العمل العادة إلى آخره. على هذا المال الذي لك. فقط ان الله لا الله لكنك مش من عندك مجرد طب من عندك ما ندركش الا كلمه الله من عندك مجرد جبتك في رجلك لا تركز على على حاجة بتاع تركينه وحاجه حاجه بتاع تركينه في الايمان ربنا فشيء ثاني الملك وانما أنت عبد الملك لم تفهد عن هذا الشيخ. وليس كن من هو العطاء. العطاء ليس منك. إنما العطاء فهو من الله. وانت مدرد منك. ما الله ولا علاب الله. ولا تزيد عن هذا الشيخ. المصيح انتنكنا على الدنيا. ولكن عقب الملكية ثم سم من سوفاعة النموذية أتبعنا نموذي لكي تنسكى مصابيب الملكية سوفاعة النموذية لما سلمنا نشوف نموذ وقلنا ننخل وريد أن نسلق معك معك معك فأنت محردون على قلبك لما الروح الفدس يحل في قلبك والروح الفدس يحل في قلبك في تغي الميرون فبعدين الروح الفدس في قلبك في تغي في الميرون سيطبش القلب مجاناً لثقناك ويطبش القلب ملكاً لله وتجل موجودة الملكية الشعلية في هذا المستغير وحينما تقول أيضا ليأتي ملكوتك لا تشكر في نفسك فقط أمني تشكر في العالم كله للرب الأرض وميئها المسؤولة وكل تأثني فيها فإن يا رب تعالى ومرك تعالى ومرك تعال علمت على طلاب الناس. كأنك بتسارع مع الله من أجل غير المؤمنين أن ينقضهم. بتسارع مع الله من أجل الصداه أن يحتي ينقضهم. كل يا رب تسجد العالم يه للشيطان. تسجد العالم يه للخطيئة. تسجد العالم يه للإلحاد. تسجد العالم يه للتبديد. العالم يجعيب عنك. فعال يا رب قلت. انت سمس الكل لنأتي للكوتك على كل هؤلاء يا رب. ولكن انت في هذا لا تتلق من الله وحده انما تريد ان تشترك في العمل مع الله. فقل يا رب اريد ان اشترك في العمل معك. ليأتي للكوتك. مش لاأتي ملكوتك وأنا لا يم... لا لاأتي ملكوتك وأشتغل معاق الملكوت وأقول أنا من خدام الملكوت وأقول أنا من جناف هذا الملكوت وأقول أنا من العمال في هذا الملكوت زي ما قاله صغراتين عن نسي وعن زميلة نحن معاملان مع الله شأن الله يهلم به احنا كالسفراء للنزول منوضي شأن الله يعز بنا منوضي ان مع الله اطلحنا خدام الملكون خدام الكلمة لنشر الكلمة في كل مكان لكن تقولوا لوأت من ملكوتك ولا تشترك في دناه الملكوت تبقى سلاح نزوش معنا لبقى انت من اجل الملكوت؟ انت لما تسأل نفسك وانت بتسمي وتقول انا بقول ليأشي ملكوتك فماذا فعلت هو انا لبناء الملكوت يقول لها انا والأينات الذين اعطانيهم ربك يقول يا رب اننات نمات فرق حاصرة اننات يقول لها الناس اللقين رتحة خمس وزنات اخر فبعثني في عبارة ليأتي ملكوتك كأنك تسمي وتقول اتلقوا إلى ربط الحساس ان يرسل فعل على حساسه هم دول اللي هيجمعوا أولاد الملكوت هل عبارة ليأتي ملكوتك من كل انتك هل تتذكر فيها حالات خادة؟ هل تتذكر فيها مرافض معينة للخدمة؟ هل تستثني فيها من أكل الذين يستغلون في الغلقات؟ من أكل الرعاة ومن أكل الكهنة ومن أكل الوعاة ومن أكل المبشرين ومن أكل الخطان ومن أكل المعلمين؟ هل أنت تذكرين ليأتي ملكويتك؟ بتكتب ان الدنيا يكثر من هذا التدوات الشالحة التي يتعلم منه الناس لكي ينتصر ملكوت الله على الارض هل انت تنجل الى خريطة العالم وكي يأتي ملكوتك ويجبن الضلاد بأسرحة لأسر ملايين لا يعرف الله حتى الآن هل يسمى اللحظة يسمى هاي ريزة او كنتو الشيط او هاي اسمه اخر هل انت بتأكسين يا رب لماذا لم تسمتلك هؤلاء شعال يا رب ينبك ليه يا رب كافت ليه كنت العالم كله فلماذا لم العالم كله حتى الان لماذا انت يا رب تاشد لماذا لا تسارع مع الله في عجارة في يأتي للجوزة تسارع, تسارع من قدم كل انسان تهرت خطيسه وتهرت انه بعيد عن جدنه بلاش اين يأتي مع نفس الشعب التشويسة اللي احنا فيها دي ابدويني الشعب هذا الحي فأيلاد الكنيسة في هذا الحيب سنوح فيهم جيد وقلقواه سنوح فيهم جيدين في في لما نخشي الكنيسة بذلك سائل ونصح خاضي ونصح مليان عارف في المنطقة لا يملا أو إلا متنين ثلاثة أرباع دولت فوضت كده يتل يا رسل يأتي ملكاتك فعال عندك الكلاسة الحجل في الكنيسة وإنك رائع فيها من الحواري والشوارع ومن الجمود ومن النوم ومن فراشه ومن ضعب عنهك تعال يا رب ليأتي بلقيتك ليأتي ملقيتك الصلاة من حجل كل انسان على الارض لكي يأتي بكم شو من كل خيارك عنه ليأتي على كل ذلك فيك زي تلقلوا ان يكتلك معجل تانا مكانه أيضاً من دلائل من نقوله من يطلع منه غل، وبالكلام الثقيل لا يجرحنا بأن يكسر كل ما هذا بعض الحلاج عنده. لا لا امه تعالى يا رب امك هذا الكلب لأنه يجبين يعطينه كلبك وإذا انت نكتر كل حاجة بعد كده الأخدوط منين نتعي أنفك تتدعي حارس هنا وانا ينج لا وقت ما على هذا الكلب انا ما عدرش خرق فيه ما عدرش رديد تحتك كلب غيره انت هذا الكلب لتاعد لن تلوء الاعطيج لغيرك هاي ربنا للمك واقشة ليه كمان ماشيش حد متواضع أجل رجل رجل ذلك ارادة يعني ارادة قليلة يعني غير ممتلك حياة كلها ومعجلة مشيك واقشة ليه يقول انك سيد يا اسمي اجلوه في الأسوة. يقول حتى اليوم انهم مش هاج متلحم الشادي وبعض ما تقول تقول لي لي ما لك ما تقايل حياتك كل ولا حتى يوم في الواحد يبقى ويدا اللي بتقول لي لي كان مثلا منكيك هذا. ربنا يغلك لك فبتيني البكور بتيني هواقل أي شاعر اللوم سأقول يا رب مشادي أي الخاني الجائع فقل لي مشهادي في كل جرأة فهبتقل لي يأتينا لكوتك إنك نتاعي كم الضعيف شيرهم لي يأتينا لكوتك إنك نتاعي لكوتك فتول لما الأرض بيكلها سبق من الله سيطير اللعب في المالك لهذه الأرض لشميع ريكاً أرضيك لأن دول النفس ليست العالم إنما والمكسة ملكاً روحياً ملك روحي وعراح الناس ينقذ وقلوب الناس ينقذ وأفطار الناس ينقذ وعنفنة الناس ينقذ وحواس الناس ينقذ ورق الناس ينقذ إن لم تتتع هذا فعلى الأقل ملك ربنا ما قد تسلع اا يا يومك الملك نيام في الاسرار وباصع كل النهار من النور بتبقى سعادتك كانه ينسك كل يوم يثبت التقي ذكر ربنا في الهواء عيد الإنسان إنه يعيش مغيرت عن الله ركلت غريب في, في, مكولة فيه. مكولة فيه العالم في الإنسان كل جفار مغيرت غيرت بغيرت إن العالم ممت الإنسان ملت فيه تطير عن جفور كالشتين الإنسان العالم وحدة رفعت العالم تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد لن نهتع على الأرض ونبتع تردني مش كيف يحدث التوازن في رأس ما دفعني مش ردناتها ما قلتك يا عشن جمسي غلبك شوال هاتك عنه كما خرر دممش الثاني والشزاء وقرر تزاء وقرر لا يشتغل خلومي وشام الخلومة غير ما من على تبقى تنين يجب أن تكون نبدل هالجينك لا ما تحب العالم والأشياء التي في العالم مبعبرة ليأتي للكرة تتقنها بلا معنى بلا معنى طبعا قل حدا جانب انا في عبارة لوأسي لنقولتك هقوله حدا جانب هقول يا رب ان كنت انا مش قادر ادينك فهنا انت اخذت نفسك من الضترين لقلت اللغة يغسطك والغاسبون يختفحون تعال انت اغسطت بقلبي كل اوله واختك وخليلي اتاعك اذا كنت انا مش قادر خلي معنيتك فيه وصحبتك لانت كده على فوق تقول انا مش جوجات. ما تتخليك لحرية الخاصة اذا كانت لا تتجد نحوك فتعالى انت بكوهدك تعال وملك لا تتركني لنفسي، نفسي رغمى نفسي تحطه ولا تضعك شاريتك انت سيجي جميعك رغمى عذابك يأتي من لا تكون عكسا منك الى الله انك بتعاديده انك تعاديده الخمس قلوا يا رب لم اركى الى مستوى العشق موصولك فيه انا عارف ضعفي كم يعطي الله وعدا حانسا ليسني للخوف ضعفي للعشق يا ما وعدتك ما شده يا ما وعدتك ما انا عبارة يأشي ملقوتك ما هي الا صلاة منتحقة قبل منك ان تأتي بمثلة تستمج على القلب ولو تخطفه خطفا ولو تنجعه نزعا من العالم ولو تحسره من قوة انا مرحك لست شرق مرحك لست شرق اقولك ايه رفت حكالي ارقب عيسى مش ويعود كل نحن يعود في الحياة مدى مكسد ومعندي الجب دولة حياة الروحة وكل ما يخلز ليش نزل أربع عشيث ثاني يا أم جيد بلوقتي ملكوتك سعالة ربهتها من جمسك سعالة أنت يا رب ورلك هذا الحلب روحك القطور دخل نعمتك دخل اختطافا من هذا العالم كشعر منتشل من النار خشو عليها منتشل من النار زي مدفل دهو الزجرية الصح 3 نمزه من غيه ده زي حد تخشبه وقعت النار وبتستعز ويبدو حال أميس حال ده من, من النار راح من, من النار قبل ما تتفحم قبل ما النار ساكن من نشيه وهي مش دعالة كده سلحة تعالى انتشيل من النار اجعلني كالشعل منتجل من النار خذني اليك ان كنت لا انا اتي اليك تعال انت اليك ساعتبرها اتطلع يا رب ان يأتي ملكوتك كيف يأتي هذا يا الملكوت الملكوت الله فنحن الثفاف وأطلاق الملكون ليهم ثفاف في ستاقين في العزة على الجبل رجل حتان بعض الثفاف من ملكون ذا هذا قال شوف بالروح لأن لكم ملكون الثانوان حيث يؤسل ليأسي ملكون بك بصراحة كده عندك انتحاق القلب والمسكن بالروح لعما طغى المسكين بالرحمة اللي يلغم الملكون الحضرياء هي اللي بتم عرفان يخص قلب الانسان عما المنساق فقريبا هو من القلب من المثلات عين لأسي ملكوتك نعنى أعطيه يا رب توابع القلب اللي تسمك به ثم إيه علاقة توابع بملكوت الله يعلم طول ما أعتمد على زكائي هزاشي هي اللي تسمك شكري هو اللي تسمك هو اللي تسمك في الأمور عقلي هو اللي مخش هو صاحب الملك لكن مين ما قلوا أنا رب تسمك عقلي سأسكي من عقلي سأسكي من تشكيري سأسكي من قيادتي لنفسي وأنا أريدك أن تنمك هذا العقل يتواجعي لأن أنا مش فكر أفكر بذنوب من اللي يقولك الهادي الانسان الملتحك القلب تنظل المسافيين بالروح لأن لكم ملكوا في السماء. ربنا عايزك تسلم من حياتك ليه انت مش قادر تسلم ربنا حياتك وامنح حياتك اللي بيخطفها عقلك اللي فكرك اللي بتاخدها راسك اللي بيخطفها ذكائك اللي مش يقولك كل ما على جهد وكل ما تيجي في حياتك عقلك هو مريش ايه اروح مش لا يا انا المرابج انسحك واقسم لك هذا العقل وقول لك اذا مال ايوب ان يبقى اني تكلمت بما لم اعرف بعضاء الشرطي لم اعرف تكلمت بما لم اعرف انا يا رب اندم شكرات والرماد واسلمك العقل واسلمك واسلمك كده هو ده المسكين بالروح اللي بيأتيه بذلكورك لاي مردين عاني حياتك ويلاقي عقلك ويقول لا انا اعمل دي لا ما اعملش غيب لا انا رأي كذا لا, لا انا موافق على دي لا انا مش موافق حتى لو يكوني بحل في حياتك ثم تسمي عرفتك ما شاكو شاكو شاكو انت يعني هتروني بلغوشك كده على شاكو اخبالك مثال مرة واحد مش اقرأت وقال هنا دي اشتغى السمرة المحرمة اللي كانها ده سمي حب الشباب لعناها سمي انت انها الروس ايه انت كين بروحه وانا ربنا انا اعرف ادبع اخذ انا تعال ايه انت العقل مختبط اجاب انت عايد ايه يشتغل اجاب انت عايد ورجح السكر والدهاعي انا تساقل مش اقتك مرة اللي يأتي من قوتك مش تسقطت أمي اللي سكر نشورتك مثل الحجات ناشية وانا في الأول يقوله اللي يأتي من قوتك تعلمك العقل وقلب أول من انك العقل وقلبه الإرادة يباش تكر نشورتك هذا ماذا؟ لكن ربما لا العقل ولا قلبه وانتراده وغطبها نشورتك وانتراده يتملكه واني واحد اشترى مواحد حجاني شراد يتسلم هذا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 فإيه الآن حيث يكون عندك عليك تحتاج حياتك لعبة صعبة وكلمك عليك الرب لأنه بيقول إن لم ترجعوا وتطيروا مثل الأبصال سلا يمكن إنكم تدخلوا ملكوت الله إن لم ترجعوا وتطيروا مثل الأبصال سلا يمكن تدخلوا ملكوت الله والله يا لا يأتي من قوتك وإنك تخليه الطفل ارجع إذا مع اللعب اللي تكلم تحتاج إلى بساطة قلب تحتاج إلى علشان تطلع منك على قلبك وإنما تبقى كرير وتقود نفسك بنفسك تقول يا ربما دانك بتسلم رجل وإنك نفسك بنفسك. لكن يريد كل واحد يقول لي يا رب انا في اعظمي ولا اريد ان افتح طفوليتي ابدا فكل حاجة هسألك اقولك يا رب انا متعارف علمني يا رب طرقك خسني طبلك اجعلني كطفل امامك انزكني بيدي وقودني الطريق انا مهدرش اكتب نفسي لا اريد ان اعلم شيء من الايام انني دلغت اشلم هاي في, في الروحيات أبداً أبداً هذا نصف محتاج إلى قيادة ولهذا كانت الحياة الروحية هي حياة سلمدة مستمرة لدى الحياة عشان يتزيل الفتحان سلمدة مستمرة إن لا ترجعنا تصيل نصف يمكن تدخله لكوت الناس بكلمك الله عليك وملكه الله ملكه روحي لا بد أن تعيش في جو روحى وتسلك حسب الروح بكلمك الله عليك إن سلكت حسب جسد يتقضم لك الجسد, الجسد. إن سلكت حسب الناس حسب العالم يتقضم لك العالم إن سلكت حسب الخطيئة يتقضم انسان اكتب حتى الروح لتعامل اك الله اذا العبارك اليأس اذا كنت ساحمل معاني اخرى ساحمل معاني اعطرني يا رب ضراءة الاخرام لما كنت ارسل مزيجاتك للمزنوع سبحت الرب ايها الشجان ده يجب سبحت الرب ايها الاخرام يجب أن تصبح لا عيون مش معنى الأطفال عن العيال الصغيرين يعني تصبح الله عيون الأشخاص الذين رجعت إلى تلوث الأطفال فأصبحت لكم مراءة الأطفال ورسالة الأطفال وعدم تعقيب الأطفال وإحتواء الأطفال إلى أذين بالستمرار وإلحاق الأطفال بالتنمية بالستمرار وهم يسألوا بالستمرار. وياك سمعوا من السماح إذا قلناه، إيه نحن في السطحية نكون في السطح. من أصناف الأفخاذ والرضع كيان في السطح. هؤلاء الذين يعيشون بالطين والأسفل وليس بعقلية المثال. حتى إذا عقليته. كان مشهور في السماء عن انين في السماء حاولوا ان يجدوا شكا ذكر ان كنتم ناعم ولا الابدي فيه النسيح على الاتحاد ويأخذ لا قوه تحكم اذا لا ترتين مستعدا لهذا اللي أنا كنت أشهد ربين هلأ انت هتنتهي المهاردة والي أنا عجيلة المهاردة تقول لي همين تعالى أيها ربنا فيه تقول لي تعالى يرضي إملك وانا هتخاف وترجع لي شهر شهرين على دل مصير على دل مجهد على دل مجهد على دل مستعدت المدون يأتي ملكوت البلمزة من ملكوت الهدى السلامة ايه انا مش هقول انك هجئتني على مستعث لكن سؤالي اعطيني ربا ان اكون مستعثا اذا جئت في ملكوتك اذكرني يا ربا مسا في ملكوتك اعطيني ان اكون مستعثا <تصفح> لغادي الساعة لا أكون فيها بالأخوص والأضطراب والانزعاج والطلق أعطني في هذه الساعة أني لا تقش أنا كل خطائعي يا رب جميعه قبل أن تجيك وتأخذني إليك أعطني ترى ساري الزمان عندنا المعلم can you give me a solution to what I'm doing because I'm not like you're going to have a band and I'm going to finish and I'm going and so the challenge of the job the thing is and all so for the finance ready when the new year when we think that my دعوا كلهم لأرب. لا. خلني أنا الطاهر والناس كلهم كذلك. تعطيني أن أكون مستعدا والناس كلهم كذلك. ماذا الله؟ ليش ليش من أنت طلباتك كثيرة جدا؟ ليش أنا السماوات كذا وكذا وكذا وكذا؟ نرى في الرسول صلى الله عليه وسلم شروحات كثيرة فيه. هذا من أقوال عبد الله رضي الملك المعتدل. الجمهور أول عاد إلى الملك المعتدل. فهل أنت من ضمن المختارين الذين رضوا عبد الله الملك؟ ولما يقول ليأس الملكوتة يتلقب بيراث في هذا الملك ولم تمشي الدول فكيف ينكر ليأس الملكوتة؟ يعني تجعلني أرى من هؤلاء المختارين حتى تأذني في السماء ويغسل الملك المعبد لك قبل أن يشعل العالم. يا ايه سبت تخش في مملكة المسيح تخش فيها من دلوقتي ان دخلتش في مملكة المسيح من دلوقتي مش تتخش فيها بعدين ان لم يملك المسيح منك وانت على الارض ما تقتلت تتخش في ملكوتك الثمان ان كانت في حب ذلك وذلك من دلوقتي هتخشتك ملقوطة تعمليه هتعيك معصر ملقوطة تعمليه ويش شفتك ويش شفتك ويش شفتك ويش شفتك ويش شفتك ويش شفتك لنأخذ في الواقش هناك وبعدين يبقى يملئ عليه خلالك لنأخذك عبارة في يأتي ملقوطة سنفتشتك شهرة ملقوط تبقى شوخك كده باستمرار رشيه متى كان وإسحاق ابراهيم وابن اسحاق ويعقوب متى الذين انتقلوا متى تقوى الجبال في السماء متى كان من الذين سقطوا على الشمس من يزيد من ملكه من راسه تماما لاحظ واحد من الانبياء العظام وقع حمام وقال يا رب ان مناسك على الأرض دوله لما قلت أجهد شمعت بروح في في <تصفيق> من بروحه كميسة ستعلم خلصة كميسة ساعة ثم كميسة دولة الشباب وعليه اللي أعطمه تابده ثم كم فيه هم هم يسعرك يا درجان التغير ويبهن ملكوتي فيه يسعرك بريه يوم عملك اللي سمع كله هم كدفتت صنعان هم يخو كله, كله بريه انا خيط لابريه خطي المجو 56 ماتقید یiques punch خائط رابطه یئ compreh trading نaatقید جو 53 ماتقید داuedud ومشمال کدتا تلاقی din checked جو قلوبكم outrum دور اند رب وكل احدا لا همس حده んだی ربjun يلجاد اکنور اجلعاف ان الالم اذا اسبغو يا ريح انت اثناء الوضعات وقلنا يا اسيد اللي الشعب بكل يكون معناك كلهم يتقل معناك كلهم بيسلم كلهم بروح واحد كلهم بنفس واحد كلهم بنفس واحد كلهم كل بقلب واحد عقل واحد مستقيم اليك ملقون وقلنا يقمع الملايكة يبعث الملايكة لكي يجمعوا مخلالي شويتنا ايه مختلف وليه مفئولون في كل شعبه كانت في مكان ما مثل ذلك الذي لا يزال هناك شيء لكي ثم نذهب إلى مكان ما مثل هذا المكان الذي يسمى الرمي ان من شعرك كلكم بالبرقه والينش لا رجوع بعد بس هو الشيء كله